بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه رواية إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله والثانيه يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجاز النبي فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم فأول المعلف رحمه الله تعالى النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه هذا النوع من شروط البيع وتقدم لنا شروط البيع على أربعة أضرب أحدها ما هو من مقتضى البيع كأن يقول أبيعك على أن تسلم الثمن، أو أبيعك على اني أتصرف بالقيمة أو على أنك تتصرف في المبيع هذا سواء شرط أو لم يشرط لأنه مقتضى البيع الثاني ما هو من مصلحة البيع من مصلحة احد البائعين كشرط الخيار مثلا والأجل والرهن يقول مثلا أبيعك على أن تسلمني المبلغ بعد عشرة أيام مثلا فيه أجل وأجل محدد أو مثلا يقول أبيعك على شرط أن ترهنني كذا تعطيني رهن، أو يقول المشتري أشتري على شرط أنني أدفع لك المبلغ مقسطا على عشرة أشهر أو نحو ذلك شيء فيه مصلحة لأحد المتبايعين وهذا شرط صحيح ولازم لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الثاني شرط ينافي مقتضى العقد يقول أبيعك على شرط الا تبيعه ولا تتصرف فيه فهذا شرط باطل لان مقتضى العقد يقتضي التصرف فهو شرط شرطا ينافي مقتضى العقد أو يقول أبيعك هذه الجارية على شرط ألا تعتقها هذا ينافي مقتضى العقد والمشري حر التصرف في ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرطوا أن الولاء لهم وليس من حقهم ذلك اشتريها فاتقيها فإنما الولاء لمن أعتق يعني لو اشترطوا أن الولاء لهم فلا يصح ولا يصير لهم لأنك أنت المعتقة وقال عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وليس المراد بكتاب الله والله أعلم كما قال ابن القيم رحمه الله ما في القرآن وإنما هو ما في حكم الله سواء كان في القرآن أو في السنة فهذا يعتبر حكم الله وكتاب الله قلنا إن الشرط الثالث من شروط البيع نوعان شرط يبطل الشرط ويصح العقد النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه عكس الأول النوع الأول يقول أبي عليك على شرط أن لا تعتقه فهذا الشرط باطل وله إذا اشتراه أن يعتقه أو لا يعتقه وحر في تصرف به هذا اشترط شرطا قال أشترط عليك على أن تعتق هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما الصحة قال وإن كان فيه شرط ينافي مقتضى العاقد لكن الشرع يتشوف للعتق والغالب أن المرء إذا باع على شخص بشرط أن يعتق هذا الرقيق يخفض له في السعر فهو تنازل عن شيء من أجل أن يعتقه مثل لو قال أبي عليك هذه الأرض بشرط أن تجعلها مسجد لأن المسجد وقف والامه تعتق والأرض توقف فهذا فيه روايتان إذا قال أبي عليك هذه الأرض على شرط أن تجعلها مسجد إحداهما الشرط فاسد يقول ألزمه بشيء لا يلتزم به ولا يلزمه شرعا وإذا قال أبيع عليك على شرط أن تعتق أو أبيع عليك على شرط أن توقف كأنه الشرط شرطا ينافي مقتضى العقل يقول أبيع عليك على شرط أن تخرجه من ملكك ما علاقتك أيها الباع بهذا أخرجته أو أبقيته ولا مصلحة لك في ذلك إحداهما الشرط فاسد والعقد صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بريرة إن أهلها أبوا أن يبيعوها على عائشة بهذا الثمن الا بشرط ان يكون الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق يعني الولاء لك والرسول عليه الصلاه والسلام ابطل الشرط وصحح البيع والثانية يصح الشرط ولعل هذه اقرب والله اعلم لانه في باب العتق كان اهل هذه الامه يحبون عتقها لكنهم في حاجه او عليهم دين فهم يريدون ان يبيعوها على شخص يحسن اليها الأرض مثلا الذي تمثلنا بها يقول أنا أحب أن تكون هذه الأرض مسجد لكني ما أستطيع أنا مدين فأنا أبيعها عليك بهذا المبلغ من أجل أن يسدديني لكن اشترط أن تجعلها مسجد نقول له أرض صحيح في هذا والغالب أنه خفض في السعر من أجل العتق أو من أجل إيقاف الأرض مسجدا والثانية يصح لأنه الشرط عمل طاعة عتق أو وقف أو نحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل بريرة على شيء مما طلبوه ولم يقرهم على شيء آخر أقرهم على اشتراط العتق ولم يقرهم على أن الولاء لهم فإذا باعه الأرض على شرط أن يجعلها مسجد فإن جعلها مسجد فبها ونعمت، وإن امتنع قالوا يجبر وإن لم يجبر فللبائع الخيار في فسخ العقد لأنه فات غرضه. إنه ربما يقول هذه الأرض تساوي ألف، فأنا بعتها عليك بثمان من أجل أن تجعلها مسجد. فإذا عادلت أن, أن تجعلها مسجد، فأنا بالخيار، فأنا أريد أن أستعيدها. قال فعلى هذا يعني ال... الذي هو القول بصحه العقد وصحه الشرط ان امتنع المشتري من العتق اجبر عليه في احد الوجهين لانه عتق مستحق عليه يعني مشروط عليه مثل الوقف نعم فعلى هذا ان امتنع المشتري من من العتق اجبر عليه في احد الوجهين لانه عتق مستحق عليه فاجبر عليه كما لو نذر عتقه كما لو نذر عتقه او نذر وقفه في الارض نعم والثاني لا يجبر لا يجبر عليه لان الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا او ضمينا لم يجبر والوجه الثاني انه لا يجبر فاذا قلنا لا يجبر على الوقف ولا يجبر على العتق فحين إذن البائع الاول له الخيار نعم ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشتري له خيار الفسخ يقول لا اذا ما انت ما انت جاعلها مسجد فانا اعدل عن البيع نعم كمشتريط الرهن كمشترط الرهن باع ارضا واشترط رهنا فان اعطي الرهن الذي اشترطه فبها ونعمته وان لم يعط له فله حق الفسخ لانه يقول القيمه مؤجله لمده سنه يجوز انك تبيع هذه الارض وتتصرف بالقيمه ثم اذا تمت السنه ما سلمتني شيء فانا بشرط ان تعطيني رهن او افسخ العقد نعم. فإما تلعبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق فإما تلعبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق صورتها باع هذا الرقيق بألف ريال بشرط أن يعتقه اشتراه المشتري ودفع الألف وتمانع ولم يسارع في العتق فبعد مدة وقبل أن يحصل العتق مات الرقيق ما صار بين يديه شيء يعتقه ذاك يقول ما حصل عتق وأنا خفضت لك بالقيمة من أجل العتق الآخر المشتري يقول مات ما عندي شيء يعتقها الآن مات على حساب من على حساب المشتري يطالب البائع يقول البائع يقول أنا بعته عليك بألف بينما هو معروف عند أهل الصين انه يساوي ألف وثلاثمائة ريال لكن أنا خفضت الثلاثمائة من أجلي العتق من أجل أن تعتقه فللبائع في هذه الحال إذا مات الرقيق قبل العتق الرجوع على المشتري بما نقص من قيمة. نعم، وإن كان المبيع امه فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها وإن كان المبيع أمة مثل إذا كان المبيع ذكر ومات إذا كان الرقيق المبيع امه فأحبلها المشتري وهو مشروط عليه العتق هل يصح أن يعتقها وتكفي وهي أم ولد أصبحت الآن متوقع أن تكون أم ولد لأنها حامل من سيدها قالوا نعم يجزء لأن العتق يحصل لها التحرر بينما أم الولد لا تتحرر إلا بموت سيدها ولا يدرى سيدها ربما يعمر سبعين ثمانين سنة زيادة على ما مضى فيعتقها وإن كانت أم ولد وولدها حر نعم. الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته وهو الرابع من الشروط في البيع شيء لا ينافي العقد يعني لا يضاد العقد لا يفسد العقد ولا هو من متممات العقد شيء زائد لأحدهما فيه مصلحة وهو نوعان نعم وهو نوعان أحدهما أن يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه يسلفه أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلفه فهذا شرط فاسد يفسد العقد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي هذا حديث صحيح ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد وهو نوعان هذا النوع الأول وهو أن يشترط عقدا آخر يشترط ي... يعقدان عقدا بشرط عقد آخر يقول أبيعك كذا بشرط أن تصرف لي هذه النقود أبيعك بشرط أن تؤجرني كذا كلاهما عقد عقد واحد مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه يقول أبيعك بشرط أن تسلفني المراد بيع السلف الذي هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع كما سيأتينا باب السلم وهو بشروطه يبيع عليه شيئا بالذمة والقيمة منقودة في الحال مثل يبيع عليه ألف كيلو من البر تسلم في موسم الحصاد صفتها كذا بألف ريال مثلا تسلم الآن هذا يسمى السلف ويسلم ويسمى السلم ويسلم الكتب بلغة العامة يعني يأخذ يبيع عليه شيئا ليس عنده موصوف في الذمة والقيمة تسلم في الحال وهذا كثيرا ما يحتاج إليه الفلاحون مثلا الفلاح عند البذر في حاجة إلى نقود ليعطي العمال ويشتري البذور ويهيئ ما يحتاج إليه في حرثه لكن ما عنده شيء يبيعه وهو في حاجة إلى نقود فيبيع شيئا في ذمته موصوف في الذمة على الحصاد مثلا أو على الجذاذ في وقت محدد يحددانه مقدار محدد وموصوف بدراهم يستلمها في الحال هذا السلم يستلم الدراهم ويمشي عمله فاذا جاء وقت الحصاد حصد او جذب النخل وسلم الرجل المبيع الموصوف في الذمه او يشتري منه او يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد به العقد لأن هذا يصدق عليه أنه بيعتان في بيعة ويترتب عليه غرر وربما كان وسيله وحيله إلى الربا فيقول مثلا أبيعك هذا بكذا شيء ربوي مثلا على أن تبيعني هذه القطيفة مثلا بثمانمائة ريال بينما هي تساوي ألف لكن لأجل الصفقة الأولى خفضوا في القيمة حيلة فهذا منهي عنه وهو يفسد البيع لا الشرط فقط بل البيع كله فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمذي حديث صحيح نعم الثاني ان يشترط المشتري منفعه البائع في المبيع فيصح اذا كانت معلومه مثل ان يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة, أو فلعة أو فلعة ويشترط حذوها نعلا أو حطبا ويشترط حمله لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزه حطب وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر, ينكر. فلم ينكر ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبدا وأجره داره في عقد واحد الثاني أن يشترط منفعة البائع في المبيع فيصح إذا كانت هذه المنفعة معلومة شيء لا ينافي مقتضى العقد وليس بيعتان في بيعة وانما اشترط شيء يتعلق بالبائع لينتفع به المشتري مثل يقول اشتري منك هذا الحطب بمائه ريال على شرط ان تحمله الى بيتي اشتري منك هذا القماش على شرط ان تخيطه ثوبا هذا لا ينافي مقتضى العقد فما دام شرطا واحدا ولا جهالة فيه فهو صحيح وإذا دخل معه شرط ثاني أفسده فلا يصح والدليل على هذا قالوا ان محمد بن مسلم رضي الله عنه اشترى من نبطي جرزة حطب يعني حزمة حطب وشرط عليه حملها واشتهرها ذلك فلم ينكر اشتهر بين الصحابه فلم ينكروه لان لو كان هذا الشرط غير صحيح لانكر عليه الصحابه رضي الله عنهم وقوله فلعة الفلعه قطعه من جلد الجزور من سنامه تكون متينه امتن من غيرها فلزه واشترط عليه خرزها حذا قال اشتري منك هذه القطعه من الجلد واشتري عليك ان تخرزها لي حذا صح نعم وقال الخراقي ان اشترط مشتري الرطبه جزها على بائعها بطل العقد يقول الخرقي رحمه الله في فرق بينما كان في الاتمام في مصلحة للباية أو حيف منه وبينما لا حيف فيه ولا مصلحة يقول إذا اشترى منه حزمة الحطب واشترط عليه أن يوصلها صح اشترى منه الثوب والشرط عليه ان يخيطه اشترى منه الجلد والشرط عليه ان يخرجه قال هذا يصح لكن اذا اشترى منه الرطبه وشرط على بائعها جزها الرطبه ما هي الشيء الذي يجز ويستفاد منه مثل العلف البرسيم والكراث وورق البصل وهكذا التي تجز اذا اشترط البائع المشتري على البائع قال عليك جزها نقول لا هذا يفسد البيع لما يرحمكم الله نقول لان هذا محل خلاف بين البائع والمشتري. البائع يحب أن يترك عشر سنتي في الجزء هذه من شأن تنبت بسرعة. المشتري يحب أن يجزها على الأرض من شأن أن تزيد جزته هذه. فرق بين أن يجز مثلا وهي عشر سنتي أو يجزها وهي خمسة عشر سنتي طولها. فهو مستفيد من الخمسة فقال إن اشترط مشتر الرطبه الأوراق التي تجز واشترط جزها على باعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائها إلى التنازع المشتري يقول عمق جز منها جزها على سطح الأرض البائع يرتفع شوي يترك في الجزه شيئا حتى يستفيد منه ليفضائه إلى التنازع نعم فإن البائع أقرأ وقال الخرقي إن اشترى مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة بما يجج نعم بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع فإن البائع يريد قطعها من اعلاها لتبقى له منها بقية والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل أن يعدي أن, يعد يعدى أن يعدى حكمها إلى كل عقد أن يعد حكمها ما أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب والمذهب جوازه القاضي أبي ابو يعلى يعترض على الخرق في هذه ويقول لعله أراد مثل هذه الصورة فقط لإفضائها إلى التنازع نعم فإن شرط شرطين مثل إن اشترط خياطة الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع في موضوع الحطب وحمله اذا قال عليه اشتريها بعشرة ريالات على ان تحملها الى البيت هذا صحيح اذا قال اشتريها بعشرة ريالات على شرط ان تحملها الى البيت وتكسرها لانها حطب جزل تكسره نقول يفسد العقد هذا لانه وجد شرطان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شرطان في بيع او قال هذا القماش اشترط عليك ان تخيطه اشتريه بكذا على شرط ان تخيطه هذا صحيح قال اشترط عليك ان تخيطه وتغسله نقول يصبح العقد غير صحيح لانه اشترط شرطين في البيع وان اشترط منفعة مجهولة نعم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في البيع وان اشترط وان اشترط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع إن اشترط منفعة غير محددة بالضبط بطل كان يقول مثلا البائع أبيع عليك هذا البعير أو هذه السيارة على شرط أن يبقى معي حتى أشتري بدله. أو حتى أستغني عنه هذا شرط مدته مجهولة فيبطل الشرط ويبطل البيع كذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين